Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada pada insan hina dari dahri, lama tidak ada sesuatu yang disebutkan. Inna, kita menciptakan manusia dari nafsu atau dari jin, dan kita memberikan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 أَجْزَاءُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّنَا خَافُونَ رَبَّنَا يَوْمَ النَّعْمُ سَنْقَمْ طَيِّرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَتَهُ وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَدَرُوا جَنَّتَهُ وَحَرِيرًا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوخها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصفون فيها كأسا كان مزاجها زنجبلا عينا فيها تسمى سلسلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون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 جكم جزاؤه وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرته وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبح له ليلة